قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخدين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسن